الأنصار تاريخ المجد رتل ذكرها أحرار بعيون الشمس رسمت صورها المجد رتل ذكرها أحرار بعيون الشمس رسمت صورها مواقف ما يا الله دائمية. انصار انصار تاريخ مجد اي شباب شباب ايه احرار بعيون الشمس دائمية مواقف ابتدائيه يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا سر المعرفة القدسية تحلى <تصفيق> تشوف اهل الوفاء كل زمن ظل والاشراف ترفض ريحة الذلا والاشراف ترفض ريحة الذلا دنياك أسرار وعجا لكل وقت ها اورا عقلك يندهش قد الله بثها دليات اسرار وعجائب كل وقتها اورا عقلك يندهش قد الله بثها واذا ما شك ابيها كرام الدائمه اذا نفسك An-sar, An-sar, tariq al-mijid, keldi kirhaj. Maşallah. Hey, let'i khijar, let'i khijar, sotak, sotak. An-sar, An-sar, tariq al-mijid, keldi ما ناقص ما بدي فديو اروح لك حرام ما دائم ماقف ما بدي ايه الا خن نور حكمه تتلى سنن معرفه القدسيهك حلل الى الشاعر <تصفيق> سي سعيد الصافر رمزي لتنوجع النور الحكمة يتجلى شر المعرفة القدسية تتحلى تشوف أحلى الوفاء بكل زمن تخلى تشوف أحلى الوفاء بكل زمن تخلى والأشراف طرف الريحة تذلى ديات اشرار وعجا لكل وقت تهاه اوراق عقلك يندهش رجل ابوته ديات اشرار وعجا لكل وقت عقلك يندهش رجل ابوته لو لبشك ابيها كره يا الله يا احرار بعيون الشمس الله الله انصار احرار بعيون الشمس مولاك مولاك ما انشاء الله <تصفيق> ايه من شيمة رجال المجد معدودة يا نقبل قياس تعدت حدودة سورة كربلة لليوم موجودة للأجيال صارت أروع شودة سورة كربلة و جودة للأجيال صارت أرواح شودة آيات مكتوبة بنزف دم الشهادة رايات مرفوعة على صرحي آيات مكتوبة بنزف دم الشهادة رايات مرفوعة رحل الاراده مثل مجرد طيه كرامه دائمه مثل هلا دائمه انسا انصار بعيون الشمس انصار فدوه اروح لك that's it. صار العقيدة بالأساس الله اختارهم قبل الخلق الحسين الله اختارهم قبل الخلق الحسين بالله رب المقدرة ثبت أمرهم انصار الوفا خلما اتدخرهم باللوح رب المقدرة ثبت امرهم لحسين انصار الوفا خلما اتدخرهم لطف رب المرية كرامة دائمة بلطف رب المرية فدوار اروح لك انصار ان شاء الله ما وا فدوة روحك يا كره رايه اي ما عرفت الحقيقه امر بي انا ما بي انا تسمع وتشوف العين ما عرفت ونصار العقيده بالاساسين الله اختارهم قبل الخلق لحسين الله اختارهم قبل الخلق لحسين بالله رب المقدره ثبت امرهم لحسين انصار الوفا المات خرهم بالله رب المقدر ثبت امرهم لحين انصر الوفا المجد خيرهم لو توقفوا البريه ترى دائمه ابلو توقفوا البريه فدوه فدوه انصار ماشاء الله هل بانسار الحسين اغار تاريخي سعيد السافر ماضي يشهد نجم ليالك ملحمت عاشور جوف ليالي الصبر بحساس دم لي فوق جوف الصبر بحساس دم لي فوق تشوف كل جميلك لو فك الجبين تلوح لمعة نور كل قلب تجسه مأمن ومسرور عشاق من تضرب فرح صبح الكرامة أبطال كل من رادي تحصي الوسامة عشاق من تضرب فرح صبح الكرامة أوصال كل من رادته حصل وسامه كنا لنشرف هديه قرار دائم ايه كنا لنشرف هديه قرار دائم انصار طالبين شباب شباب فدوه روح لك احكي انصار a oh. يسبق ثاني للمعرف واحد يسبق ثاني مواقف عن وصفها يعجز ثاني للمعرف واحد يسبق الثاني عاب الصحب حشيه مهدان صفاته وملك وجداني اخذ قلب بصفاته وملك وجداني والله سر المعرفة حب وجنوني ما خاف لو كل الله والله سر المعرفة حب وجنوني ما خاف لو ار ته هم یی جونې شې او خو هي بدايه کارا مدائم شلې لا تبخل على الحسين لا تبخل على الحسين اي موقف ان وصفها يعجزني ثاني للمعرف واحد يسبق ثاني للمعرف واحد يسبق واحد يسبق تاني للمعرف واحد يسبق تاني ايه وعاد الصحب حسين يداني فاتو ميلك وجه والله سر المعرفه حبه وجنوني ما خاف لو اهل الارض كلهم والله سر المعرفه حبه وجنوني لا اهل الارض كلهم يجيوني شلت روحي بدايه يا الله شلت قلبي نياك يا الله يا اميه انصار انصار النجد ذك بعيون الشمس صورها صاحب عابس صاحب حبه بعد بعد صاحب حبه يا حسين ملك وجعني والله شر المعرفه حبي ما لا احلى الارض الهم يجوني شلك روح بديات يا رايح شلك شلك عشان روحك انت جوابك انصر انصارك ارمي مجدك اللي ترهق ايه احرار بعيون الشمس بعد انصارك ماشوف بين النار ويحاضر شبه مكشوف ملايين اعتنق عندي الحسين تطوف ملايين اعتنق عندي الحسين اووف كل شخص تشوف عاشق ومشهوف كل شخص تشوف عاشق تفجير ورهاب وقتل ما رد عزمها لحسين ما تكفي المدى ما تفدي دمها تفجير ورهاب وقتل ما رد عزمها لحسين ما تكفي المدى ما تفدي دمها أهل غير الحميلة امتا مویا <تشوف> بيان المدي والحبر شب مكتوب ملايين اعتنك عند الحسين يتطوف ملايين اعتنك عند الحسين طوف كل شخص تشوف عاشق مشغول كل شخص تشوف عاشق و أوه. تفجير ورهاب وقتل ما رد عزمها لحشيا ما تكفي المدى ما تفدي دمها تفجير ورهاب وقتل ما رد عزمها لحشيا ما تكفي المدى ما تفدي دمها أهل تغير الحمية بعض سلاميه اهل رحمتك يا تصوّر احنا, احنا, احنا بالذبح والخاف نتغيّر احنا بالذبح والخاف نتغيّر ارح سابق خلي عيدة لتعني تصوّر احنا بالذبح والخاف نتغيّر العاشق بالملامة شلون يتأثار الحاسب بالملامة شلون يتغيار على حسين الجنون العشق نتطبار على حسين الجنون العشق نتطبار لو كان هامة الشرف تجرب ديمانه تعذير عن خالص ما حددنا وفعنا لو كان هما تشرف تجرب دمانا تعذير عن خالص ما حددنا وفعنا الوفه فينا سجيه كره ظالميه الوفه فينا سجيه كره ظالميه انسا God bless you. والخاف نتغيّر احنا بالذبح والخاف نتغيّر العاشق بالملامش لون يتأثّر العاشق بالملامش لون يتأثّر على حسين بجنون العشق نتطبّر على حسين <تجرب> دمانه تعذير عن خالص محبتنا وفانه لو تاين هامت الشرف تجرب دمانه تعذير عن خالص محبتنا وفانه الوفا حد نسجية <ترق> دائم الوفا الوفا الوفا حد I'm